اشراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي أشراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي أشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي في سكون الليل أدعو في سجودي والدجا حولي سواد في سوادي يا هوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من فهدي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهادي أشراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي أشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العمادي وانتشت روحي وصارت الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إلهي فاعفو عن ذنبي وحقق لي مرهي نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت دمع في قلبي للرشادي اشراقت نفسي بنور من فوادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت الدمع يجري